واتل عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الغاوين وَأَطْنَعُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ أتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يَهْدِ الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك, فأولئك هم الخاسرون ولقد درَّنَ لجهنم كثيرا من الجن وَالإِنسِ وَلَقَدْ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 فَأَمْلِل لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَّا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ وَإِنَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي ملكوت السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَنَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ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 يسألونك عن الساعة ايان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض في السماوات والارض لا تأتيكم إلا بقته